قلت لك وأنا سموزن ومخلي الراس مر فوق يا, يا زهرة البستان الحزين البقى. جيت لك في يوم تعبي ورامت عليك همي بصيت على سرطات عيني قلبها يا, يا زهرة البستان يا يتلك في طحونا وناديتك يا ابو